إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافمة رافعة إذا رجت العرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موبونة متكئين عليها متقابلين يطوق عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وَيَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ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 أو من لعرون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكن من شجر من زقوم، فما لهم منها البطون، فشاربون علي من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزولهم يوم الدين.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 أَن قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ فُتَاتًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنْ نَحْنُ الْمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أنتموه من المزنيين لو نشأ جعله جاجا فلو لا تشكون أفرعيتم النار التي توم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع جوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه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 سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم